ألا تطروا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العط والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صل صالِكَ الفخار وخلق الجان من مارجٍ من نار.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 يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء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 ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان زواتا أثنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء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 فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي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 ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مجهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينا لنا الضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما خيرات حتان فبأي آلاء ربكما تكذبان صور في الخيام فباي من آلاء ربكما تكذبان لم يطمثن انس قبلهم ولا جان فبأي ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعذقرين حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام